بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعاله الطيبين الطاهرين وقد ذكر السيد الامام قدس سره مجموعة من الفروع ترتبط بمن علم بالاستدبار في فرض ضيق الوقت الفرع الأول إذا صلى الظهرين ثم علم بالاستدبار في خصوص الظهر ولم يبق من الوقت الا مقدار اربع ركعات فهل يسقط وجوب قضاء الظهر ام يجب قضاءها باذن المفروض أنه علم بالاستدبار في صلاة الظهر في وقت لا يسع إلا أربع ركعات بحيث تكون وظيفته متعينة في العاصر فهنا يفصل بين القول بالاختصاص والقول بالاشتراك فإن قلنا بالاختصاص كما نسب إلى المشهور بمعنى أن آخر الوقت بمقدار أربع ركعات لا يصح فيه إلا العاصر حتى ولو كان قد صلى العصر قبل ذلك فمقتضى هذا خروج وقت صلاه الظهر فيشملها وان فاتك الوقت فلا تعيد فلا يجب عليه القضاء واما اذا قلنا بالاشتراك بمعنى ان كل جزء جزء من الوقت من الزوال الى الغروب فهو مشترك بين الظهر والعصر غايه ما في الامر ان الشارع قدم العصر على الظهر في اخر الوقت تعبدان ومن باب الحكم التكليفي فقط لانه لو صلى الظهر فإنها باطلة فبناء على ذلك يقال بأنه يجب عليه الاتيان بالظهر إذن مفروض أن الوقت مشترك والشارع إنما قدم الظهر على العصر تعبدان في فرض عدم أدائه صلاة العصر والمفروض أنه أداها صحيحتان وإنما الإشكال في صلاة الظهر حيث صلاها مستدبران إذن بما أن الوقت مشتركون وهو قادر على الاتيان بالظهر صحيحتان فمقتضى ذلك ان يكون الامر بالظهر شنو فعليا في حقه فيجب عليه الاتيان بالظهر وان خالف الترتيب الا ان شرطيته ساقطه فيما لو اخل به سهوان او غفلتان كما في المقام زين الفرع الثاني إذا صلى الظهر فقط مصلى الظهرين إذا صلى الظهر فقط وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات فهل يسقط قضاء الظهر أم يجب عليه قضاؤها لأنه ما زال في وقتين. فأفاد قدس سره صفحة 84 من كتاب الخلال على بعض الطبعات بأنه بناء على القول بالاختصاص نعم يسقط قضاء الظهر إذ المفروض أن مقدار أربع ركعات من آخر الوقت لا تصح فيه إلا العاصر فمقتضى ذلك أن وقت الظهر قد خرج فهو ممن استبان له الاستدبار وقد فاته الوقت فوظيفته عفوا فليس عليه قضاءون ولكن اذا قلنا بالاشتراك اي ان الوقت مشترك وان كان الشارع يقدم العصر تعبدان هل هنا يجب عليه بعد اداء العصر والان سيؤدي العصر بمقتضى امر الشارع وانما الكلام ما بعد أداء العصر، فهل يجب عليه قضاء الظهر لأنه صلاها لها مستدبران أم لا فقد يدعى سقوط القضاء بوجهين الوجه الأول ما سبق أن ذكرناه في تحليلي مفادي صحيحتي عبد الرحمن ان استبان لك وانت في وقت فاعد وان فاتك الوقت فلا تعد ان معناها ليس هو خروج الوقت التكويني وعدم خروجه وإنما منظورها فوات الفرصة أي إن استبان لك الاستدبار وأنت ممن ممن يمكنك الأداء فيجب عليك الأداء وأما إذا استبان لك الاستدبار وأنت ممن لا يمكنه الأداء فلا يجب عليك وليست العبره بخروج الوقت التكويني او بقائه فبناء على ذلك يقال قد استبان للمكلف انه صلى الظهر مستدبرا لكن ليس في وقت يكفيه للاداء اذ المفروض ان الوقت مطالب فيه بإيقاع العصر تعبدان فلأجل ذلك يسقط عنه الأمر بقضاء الظهر وأشكل على ذلك السيد الإمام قدس يعني على هذا الوجه فقال إن الظاهر من ذهاب الوقت ومضيه وفوته خروج الوقت المقرر للصلاة لا خروج وقت تصح الصلاة فيه وإنما حملنا رواية داود بن فرقد على ذلك بقرينة روايات أخرى وأما دلالة الروايات المفصلة بين ذهاب الوقت وعدمه فمما لا ينبغي الإشكال فيه يعني الإشكال في استظهار أن المراد به خروج الوقت الحقيقي وهذه هو وهذا كما ترى مجرد دعوة بينما نحن ذكرنا أن مقتضى المقابلة فيما سبق أن المراد به فوت الوقت هو فوت فرصة الإعادة والأداء وليس مجرد خروج الوقت التكويني وهذا هو مقتضى مناسبة الحكم للموضوع نعم الوجه الثاني محصله ان الأمر الوارد في الصحاح المفصلة هو الأمر بالإعادة وعدم الأمر بالإعادة حيث قال إن استبان له وإن استبان لك وأنت في وقت فأعد بهذا اللسان وإن فاتك الوقت فلا تعد فمقتضى بل إيه فمقتضى ان ما رتبه الامام على بقاء الوقت وفوته هو الامر بالاعاده وعدم الامر بالاعاده فيقال إذن انما يجب عليه القضاء في وقت يمكنه إعادة والمفروض أن من طول بصلاه بصلاة العصر لأجلي ضيق الوقت فليس مأمورا بالإعادة إذن فمقتضى ظاهر هذه الروايات التي عبرت بأعد ولا تعيد أنه إنما يسقط القضاء إذا كان في وقت ليس مأمورا بالإعادة وإنما يطالب بالقضاء إذا كان في وقت يعني إذا علم بالاستدبار وهو في وقت يؤمر فيه بالإعادة فلا يشمل محل كلامنا زهن وقد اشكل عليه قدساس الرهو باشكالين الاشكال الاول قال ان قوله فليعد ولا اعاده كنايه عن البطلاني والصحه والجمل التي يؤتى بها كنايه يعني ارشاد لا يراد معانيها الحقيقية كقولنا فلان كثير الرماد وقد ذكرنا سابقا أنه لا يراد من هذه الجمل معانيها الحقيقية بل هي كنايه عن الصحة والفساد فليس الأمر بالإعادة قرينة على ما ذكر وهو كلام متين الإشكال الثاني على هذا الوجه مكون من مقدمتين المقدمه الاولى عموم الاعاده حيث قال ان الاعاده هي الاتيان بالشيء ثانيا سواء كان في الوقت او في خارجه ولا موجب لحصر عنوان الاعاده بما كان تكرارا في الوقت ولهذا استعمل لفظ الاعاده حتى في خارج الوقت حيث قال وان فاتك الوقت فلا تعيد هذا ال... هذه هي المقدمه الاولى مقدمه ثانيه وهي المهمه ان مقتضى الاطلاق في قوله اذا استبان لك وانت في وقت شنو فأعيد شمولها لمحل كلامنا فإن, فإن المكلف في محل كلامنا قد استبان أنه مستدبر وهو في وقت إذ غايته أنه مطالب بالعاص وهذا لا ينافي أنه في وقت فيشمله عموم صدر صحيحتي عبد الرحمن ابن الحجاجي أهو أنه إذا استبان لك وأنت في وقت فهو ممن استبان له وأنه في وقت وإن كان لا يمكنه الإعادة لأنه مأمور بالعصر لكن يصدق أنه استبان له وأنه في وقت ومن استبان له انه في وقت شنو يصير فصلاته فاسده ومقتضى فسادها وجوب قضائها شتقول في هالكلام الكلام الرشيق الانيق اللطيف الشريف المنيف ما قلت له إلا ما امرتني به ها يرجع للأول يعني خاف <تصفيق> مرة تستشهد لنا بح... آيات المرتبطة بابنيس uh... ولا كذا تورم <تصفيق> <تصفيق> يرجع إلى هذا في وقت نعم يرجع إلى الأول لأنه في وقت مع معنى نعم حلاوة حقيقية أو فرصة يغض النظر عندك إنه ربما يتم كلامه لأول يعني مو أنا مو بهان مستقل لا يتم هذا oh الكلام لأول هو الآن باني على مقدمة شوفوا قال الإعادة عام حتى يثبت هذه النقطة الثانية قال الإعادة اعم من التكرار في الوقت أو خارج الوقت الجميع يصدق عليه إعادة فإذا كان عنوان الإعادة اعم وهو قال من استبان له أنه مستدبر وهو في وقت فل يعيد والإعادة اعم اذا مقتضى إطلاقها شمولها شمولها لمن استبان له وهو في الوقت أنه مستدبر وإن كان لا يمكنه الإعادة يشمله الإطلاق بيتم يعني الوقت هذا الوقت بالوقت الحقيقي أنا إذا إشكال تنزلي يعني الآن بناء أن على أن ما يتم كيف يتم أنه لو فصلنا الوقت أنه ليس وقتا حقيقي. أقول أقول غض النظر ذبها على قولت السيد عزيز ذب ااا ذبها أنت رجيم شو لك إشكال ثاني. تجوز <تصفيق> <تصفيق> في هذا إشكال لا يوم القيامة. <تصفيق> خوك ليش تقول اللي نشكل فيها اللي نشكل فيها وش حل المطلوب آه. آه. خوش زين الإمام الامام هو اللي استعمل قال وان فاتك الوقت فلا تعيد هو الامام <تصفيق> الإمام عليه السلام هو اللي استعمل محنة. هو قال وان فاتك الوقت فلا تعيد ها. لكن عدد الاعاد عدد الاعاد كلام سبع لا إله إلا الله ده قالوا اعيد <تصفيق> <أنا> ادي ادي <بني>. بلي <تصفيق> تختص بالوقت قال لا تعيد ادي تنتشل معنى النفي والإثبات ينصب على موضوع واحد بعد لا معنى ان هذا الموضوع اندخله الإثبات كان بمعنى ان دخله النفي كان بمعنى ظهور <تصفيق> فقط أن الإعادة المعناة تبقى في الوقت فتكون قرين على المقابل ليجعل المقابل قرين علىه. شو أن على المقابل. المقابل؟ إن كان في وقت فليعيد. نعم. ظاهرها بأنه شن التكرار العمل في داخل الوقت إعادة. هلا هو قال إن كان في وقت؟ نعم. لأم هو المقدم الولمانيش قال قال من الإعادة على الأعم من التكرار في الوقت وخارجي هذا هي الجابع. خو. بمقابلة فا فليعيد بلا يعيد. منك يعني بما أن هذه ظاهرة في العموم فقابلها بهذه فاستظهر نقول إحنا نعكس إن كان في وقت فليعد أصلا ظاهره في, في أن الإعادة تكرار شو شنو دلوقتي. معنى إذن فلا يعيد فلا يعيد بمعنى أنه يصفت هو ساقط ساقط إذا معنى الاعاده هو التكرار في الوقت فلا محالة يكون السقوط عقليا بمجرد أن يخرج الوقت لا يعقل منه الإعادة فيسقط الأمر بها عقلا فلا الأمر بالإعادة فأشار للصح والبطان فرجعت إذن رجعت الإشكال الأول إذن وهو ذكر إشكالين يعني يريد يحمل الإشكال الثاني أنه الإعادة على الأمر المولوي فلي يعني حتى يصير إشكال ثاني يقول مضافان إذا فسر. إيه. ليش يتمسك تدل با على. توصل شيخنا وتبغى تعود لا تعود إذا فسرنا. فسرنا بالأمر المولوي يعني. ها ها ها. هاي قفها يعني. خو. إذا فسرنا بالأمر المولوي مو أنه رشال إلى الصحراء يكون هذا مشبوط القدرة. خالش. غير قادر مع فرض أنه أمر فعلي بالعصر لا قدرة له بالهتم بالضبط. صحيح. فحين إذن يكون هذا. ما ما ما بانه المقير عقلا بالقدر والملاحظ احسنتم والملاحظ على ما أفاده ان امر بالاعاده اما إرشاد بالفساد وهو رجوع لإشكاله الاول وليس اشكالا اخر واما امر مولوي مولوي فاذا كان امرا مولويان فمقتضى ظاهر الروايه فعليته بفعليه الاستبانة أي متى استبان أنه استدبر وهو في وقت كان الأمر بالإعادة فعليا في حقه ولا يتصور أن يكون هناك أمر مولوي بالإعادة فعليا في حقه مع أمره بصلاة العصر فعلا إذن فمجرد تعميم الإعادة لما يصدق على التكرار في الوقت أو خارجه لا يحل المشكلة إنما يحل المشكلة إذا قلنا بأنه أمر ارشادين وهذا رجوع لإشكاله الأول وليس اشكالا آخر وإلا فمع الالتزام بأنه أمر مولويون والمفروض أن ظاهر الرواية فعلية الأمر بالإعادة بفعلية استبانة الاستدبار ولا يتصور أن يكون الأمر بالإعادة فعليا في حقه مع أمره بالعاصر فلا محال مقتضى ذلك هو <تصفيق> تماميه ما ذكره المستدل وهو ان نفس الامر بالاعاده بناء على انه امر مولوي قرينه على ان منظور الروايه انه انما يجب القضاء اذا تمكن من الاعاده لا مطلقا ما يقدر ما يقدر عليه ابدا ما يقدر رجعته الان الامر فعلي الآن الأمر الان الامر فعلي الآن الأمر فعلي ليس فعلي. فعليا الان لانه غير قادر على الاعاده الان في القدره على اقول اقول اقول اقول شيخنا اذا سائر موارد التزاحم ما فيه. يعني إذا كان على بناء على كلامكم أقول بناء على كلامكم سائر موارد التزاحم ماكو تزاحم إنه يقدر على الطبيعي. وان فكوا بيها. الآن مثلاً عنده أمر بالصلاة أمر بالإزالة يقدر على طبيعي الصلاة. لا خارج له. لأنه هو التزم أن هذا هذه الطبيعة وهي الإعادة لها مستقان لها داخل الوقت لكنه مزاحم ولها خارج الوقت ظهوره. فنحن نقول الأمر بالإعادة الآن شنو؟ الأمر بالإعازة فعلي لكننا ما يسئ لا فعلي للقدرة عليه وهو غير قادر عليه الآن فعلان ما دام في الوقت هو غير قادر عليه متعملت على الأمر المولوي ذكرتم تون وما إحنا ذكرنا يعني بالعصر في حتى هو يقول هذا مبنى الاشتراك قصبان الامر شيء وصحة العمل لو صدر مين أوه. شيء آخر هذا حتى, حتى في باب الترتب يقولون لو عصى الامر بالاهم. شنو صح الامر بالمهم هذا بأمر ترتبي لا بأمر عرضي الكلام الآن في الامر ال... فعلي, فعلي العرضي هذا وشيخنا هذا واضح من من أوليات باب الترتب أن الإنسان لو عصى الأمر بالأهم وأتى بالمهم فإن صلاته صحيح كان صحيح بشنوه بأمر طولي لا بأمر عرضي أم كلامنا ظاهر الرواية أن الأمر بالإعادة بمجرد أن يتبين له الاستدبار وهو في وقت الأمر بالإعادة فعلي في حق مو أن الأمر بالإعادة فعلي إن عصى الأمر بالعاص. آه فعلي بمجرد شنو أن يستبين له الاستدبار وهو في وقت وهذا مما لا يقدر عليه الفرع الثالث إذا استبان إذا صلى العاصر إذا صلى العصر ثم استبان له الاستدبار قبل الغروب بمقدار ثلاث ركعات أو رقعات صلى العصر، ثم استبان له أنه مستدبر وقد بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات أو اقل بحيث لو أعادها لم تصح إلا بناء على قاعدة من أدرها فهنا بحث قدس سره هل تشمله قاعدة من أدرها لا لأجل ان يصلي بل لأجل ان تكون كده في بل لاجل اثبات انه في وقت لتنقيح الموضوع وبعباره اخرى مفروض كلامنا حتى يصير اوضح مفروض كلامنا من صلى العصر واستبان له انه مستدبر وقد بقي من الوقت مقدار ثلاث ركعات ولم يصلي إلى أن انقضى الوقت فهل يجب عليه القضاء أم لا هذا محل كلامنا وثبوت وجوب القضاء عليه فرع تنقيح أن استبانة الاستدبار كانت في وقت أم لا فنريد الآن أن ننقح موضوع موضوع ثبوت القضاء وسقوطه فإن موضوع ثبوت القضاء أن الاستبانة كانت في وقت وموضوع سقوطه أن الاستبانة بعد الوقت فهل يستفاد من قاعدة من أدرك أنه في وقت وحيث إنه لم يعد فإذا يجب عليه القضاء أو لا يستفاد منها ذلك صار معلوم وقد أفاد قدس سره بأننا ذكرنا أن في تحليل مفادي قاعدة من أدرك شنو خمسة معاني أنا هنا نقتصر على أربعة معاني حتى يصير المطلب ملموم لان ما تختلف النتيجه اذ تاره نقول بان مفاد قاعده من أدرك التوسعه الواقعيه وان وقت الصلاه واسع واقعا لما يشمل مقدار ركعه فمقتضى ذلك طبعا انه شنو في وقت لان مقتضى قاعده من ادرك الاخبار مهيت توسع بعد الاخبار عن سعه الوقت واقعا لما يشمل مقدار ركعه وهذا ممن استبان له الاستدبار وهو في وقت واسع فيجب عليه القضاء حيث انه لم يصلي يعني لم يعد صلاته في الوقت وكذا اذا قلنا ان مفاد قاعده من ادرك تنزيل ادراك ركعه منزله ادراك الصلاه لحاض جميع الاثار ومنها هذا الأثر وهو أنه في وقت أم ليس في وقت وأما على المباني الأخرى وهي أن مفاد قاعدتي من أدرك التنزيل لكن لا بلحاظ جميع الآثار بل بلحاظ كون الصلاة أداءا لا اكثر فهو يقول من صلى ركعة كان بمنزلة من صلى أربعا من حيث وقوع الصلاة أداءا لا من حيث جميع الآثار فلا يثبت بشمول قاعدة من أدرك أنه في وقت كي يتنقح موضوع صحيحة عبد الرحمن إذا استبان لك وأنت في وقت فإنه لا نظر لها لإثبات ذلك أو نفيه وكذا إذا قلنا انها إنها لأنها إنها حسن هي بعد قول وكذا إذا قلنا إنها تنزيل بلحاظ جميع الآثار لكن للمضطر لا للمختار فهي تنزل إدراك ركعة منزلة إدراك تمام الصلاة من حيث جميع الآثار لكن بلحاظ المضطر فأيضا لا يصح التمسك بها في المقام لعدم إحراز مصداقها إذ لا نحرز أن هذا مضطر وهو قد صلى صلاه العاصر غاية الامر صلاها مستدبرا للقبل لعذر او رجاء لا نحرز انه مضطر كي تشمله مو عاد تعاد ادراك لا فلا يعين وكذا اذا قلنا ان مفادها أنه لا يعتبر في أداء الصلاة خامس إلا, إلا إدراك ركعتين فليس مفادها لا عن التوسعة ولا التنزيل وإنما بيان حكم شرعي وهو أنه لا يعتبر في وقوع الصلاة اداء أكثر في من إدراك ركعتين في الواخ فهي ليست في مقام البيان إلا من هذه الجهه وليست في مقام البيان من جهات أخرى حتى تنقح موضوعا لحكم آخر إذن فلم يثبت بناء على هذه المباني الثلاث أنه قد استبان له الاستدبار وهو في وقت كي كي يجب عليه القضاء ولكن قد يقال بناء على كلامه السابق حيث لم يقبل ما استظهرناه من صحيحه عبد الرحمن وقال بان ظاهر الروايات المفصله بين الانكشاف داخل الوقت او خارجه ان منظورها الوقت حقيقي المقرر للصلاة شرعاً فمقتضى كلامه السابق أن يقول في المقام شنو؟ قلوا وياي بوجوب القضاء شملته قاعدة من أدراك أو لا بتشمله فلا ربط للبحث بشنو بشمول قاعده قاعدة من أدراك لأنه وجدانا استبان له أنه مستدر وهو في وقت. وان كان لا يسعه الاعاده لو لم لو لم تشمله قاعده من ادرك الا ان البحث لا يبتني على شمول قاعده من ادرك او عدم شمولها وانما يبتني على ما هو المستفاد من الروايات المفصله وحيث انه قدس سره قد استفاد من الروايات المفصله ان المدار على وقت الحقيقي، فمن استبان له الاستدبار والوقت الحقيقي باق، أمكنه الإعادة أم لم؟ صرح بذلك، أم لم يمكنه، فإنه يجب عليه القضاء. ومن استبان له الاستدبار بعد مضي الوقت الحقيقي، فلا يجب عليه القضاء. فهذا ممن استبان له الاستدبار وهو في وقت مشنوق وجدانه، فمقتضى مبانيه. السابقة شنو وجوه سيدنا وجوه نسميك سيد إبراهيم لأنه كتب حال الشيخ إبراهيم <تصفيق> <تصفيق> وجوب القضاء عليه من أن على أن التجسس الحقيقي الوقت يمتثل هذا وهذا في ما يرد كلامي هذا أنا قاعد أنا أقول هو في وقت, في وقت هو يقول بناء البحث مبني على شمول نقول البحث مو مبني على شمول افترضوا قاعدة لا تشمله للمباني ثلاثة الأخرى افترضوا هذا مع ذلك يجب عليه قضاء بناء على ما ذكره سابقا من أن ظاهر الروايات المفصلة أن المراد بالوقت الوقت الحقيقي وهذا ممن استبان له الاستدبار وهو في وقت بل وجدان فما يبتني البحث على شمول قاعده من أدرها والحمد لله رب العالمين <تصفيق> بقيت شويونة, شويونة من بحث القبلة وندخل في الإخلال بالستر إلى <تصفيق> البكرة <تصفيق> <تصفيق> هلي ليس في ورجعنا اذا مو مرادكم الوقت الحقيقي مرادكم ما